افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور